يقول الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه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 قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن اماراتها قال ان تلد الأمت ربتها وأن ترى الحفاة الغرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا فقلت فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عرضنا لهذا الحديث في مجالس متعددة وانتهينا إلى ما جاء فيما يتعلق به أمارات الساعة وأشرت في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر جبريل بقصده أن تسمع الأمة أمارات الساعة الصغرى لأن بين يدي الساعة علامات قسمها أهل العلم إلى صغرى وإلى كبرى أما الصغرى فهي التي تتعلق بأفعال العباد وتتعلق بما يجري من تغيرات على خصائص الناس وأعمالهم وأفعالهم وأما الكبرى فهي علامات كونية يجريها الله سبحانه وتعالى على هذا الكون فتتغير معالمه ولهذا العلامات الصغرى لم يبنى عليها أحكام كأن يتوقف عن قبول التاب التوبة وكأن يكتب في وجوه الناس مسلم او مؤمن وكافر والله جل وعلا لا يقبل من عبد لم يكن مؤمنا ايمانا اما علامات الساعة الصغرى فهي تنبيه يعرفه اهل العلم واهل الحجاء وأهل العقل فيهرعون إلى الله جل وعلا ويتوجهون إليه بالتوبة وبالعمل الصالح لعلهم يلحقون به من قبلهم والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في هذا الحديث أن من العلامات كثرة التسري بين المجتمعات الإسلامية وذلك من خلال كثرة الجهاد في سبيل الله وكثره الغنائم التي يحصل عليها المسلمون وكثرة الاسترقاق وهذه العلامة قد ظهرت في ازمان متقدمة يوم ان فتح المسلمون العالم وكانت الغنائم فيهم كثيره وكان التسري والاسترقاق بينهم ظاهر وان العلامة الثانية وهي التوسع في المدنيه وانتهاء او التقليل من وجود الحياه البدويه حيث يعتمد الناس في رايهم على وسائل لا تبعدهم عن البواد عن الحاضره فهم من اهل الحاضره وإن مارسوا أعمال أهل البادية وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الحفاة العراءة العاله رعاء الشاء يستقرون في المدن ويتطاولون في البنيان ولا شك إن هذا الحديث أشار إلى سنة كونية عرفها الناس منذ الزمن الأول وكونها تتغير هي دلالة على انتهاء أو قرب انتهاء هذه الدنيا إلا أن هذا الحدث الذي يقع منهم وهو التطاول في البنيان يعني هل هو معصية أو أمر يلام عليه الناس الذي يبدو لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظاهرة كونية ستقع لكن لا يترتب عليها ذنب أو معصية لأن البناء من حيث هو أمر مرخص فيه وجائز ولأن التطاول فيه إن كان بقصد الحاجة وبقصد إعمار الأرض فهو أمر عادي من المباحات وان قصد به الاستعانة على امور شرعية ودينية فعندئذ يكون مستحبا يساب المرء عليه لكن ان قصد به التباهي والفخر والخيلاء وهذا الذي فهمه كثير من اهل العلم لذلك عدوه من الأمور المنقوطة ومن الأمور المكروهة المذمومة قال وأن ترى القفاة العرات العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق يعني جبريل عليه السلام أنهى مهمته وجاء بهذا الوحي الى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه من كان حاضرا المجلس ثم غاب فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يردوه اليه وحاولوا ولم يتمكنوا اذ غاب عن الانظار والابصار فاخبرهم عليه الصلاة والسلام بانه جبريل جاء بهذا الاسلوب الاسلوب من الوحي، وهو اسلوب الظهور بين يدي الناس حيث تمثل رجلا وجاء بهذا الاسلوب من الحوار حتى يفهم الناس ما جاء به عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. وقد كنا توقفنا في الدرس الماضي عند جزئية نامل ان نختم بها هذا الدرس وهذا الحديث لان الامام ابن الجوزي الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله سرد في هذا الجزء اثارا تنقل عن السلف رحمهم الله في بيان امارات الساعة وعلاماتها قال وخرج الامام احمد والطبراني من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بين يدي الساعة ستون خداعة يتهم فيها الامين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة قالوا يا رسول الله وما الرويبضة قال السفيه ينطق في امر العام قال وفي رواية الفاسق يتكلم في امر العام وهذا يعني كأنه امر ملاحظ وكأنه نعيشه في ازماننا قالوا في رواية للامام احمد ان بين يدي الساعة ان بين يدي الدجال ستين خداعة ان بين يدي الدجال سنين خداعة قال وخرج الامام احمد والطبراني من حديث انسين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة أو سنون خداعة يعني زمن يظهر فيه الخداع يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الروايضة, الروايضة قالوا ومن رؤى بضاق على السفيه ينطق في امر العامة وفي رواية والفاسق يتكلم في امر العامة قال وفي رواية للإمام احمد ان بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين. ويؤتمن فيها الخائن قال وذكر باقيه يعني باقي الحديث وهو قال وينطق فيها الرويبضة ثم يقول الامام ابن رجب رحمه الله والخلاصة في الامر قال وهو مضمون ما ذكر من اشراط او ما ذكر من اشراط الساعة في هذا الحديث يرجع الى الامور يرجع الى ان الامور توسد الى غير اهلها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن ساله عن الساعة قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة فانه اذا صار الحفاتو العراتو رعاء الشائي وهم اهل الجهل والجفاء يعني هذا حسب الغالب اذا صاروا رؤساء الناس او اذا صاروا رؤوس الناس فانه اذا صار الحفات العرات رعاء الشائي وهم اهل الجهل والجفاء رؤوس الناس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 فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستاثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض الصلف فقد قال بعض لا مد يدك إلى فم التنين، وفي لا مد يدك إلى فم التنين فيقدمها فيقدمها. خور لك من أن تم من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقرة المراد بالتنين حيوانات أو حيوان مفترس ضخم يعني هذه المقارنة التي أجرها أن الفقير إذا اغتنى غالبا ما يكونوا اشد حرصا وغالبا ما يكونوا حريصا على ماله لا ينفقوه ولا يخرج منه شيء تحسبا للايام السالفه والفقر الذي الذي ذاقه الا اذا من الله عليه بالإيمان وب معرفة الحق وأن هذا المال وديع في يده وأن الله أمره أن ينفق منه ليزيده وليثيبه فعندئذ يفعل ما أمر الله أما من سار على السنن العادية الكونية ففي الغالب ما يكون حريصا على المال بل ربما لم يستفد من ماله الا اكتنازه ويعيش حياته ونفسه تتطلع الى ما في يد الغير ونفسه ترجوب عند الاخرين بل ربما ظهر بين الناس بمظهر المحتاج وبمظهر المعدم حتى يعطيه الناس وحتى ينفق عليه الناس لذلك لما كان هذا الواقع هو الذي يغلب على الناس حيث تعطل المصالح الشرعية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 في جباية المال واكتنازه بل همته في جباية المال واكتنازه ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من اهل حاجاتهم قال وفي حديث اخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها والحديث اشار الى ان الطبراني اخرجه يعني في مجعجمه الكبير وكذا البزار يعني في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الهيثم في المجمع فيه حسين بن واقب وهو متروك فالحديث لا يصلح للاحتجاج قال ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكرة يعني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال الهيثمي وفيه مبارك بن فضالة وهو مدلس وفيه حبيب بن فروخ يقول الهيثمي لم أعرفه يعني إنه مجهول قال واذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الاحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق وائتمن الخائن وخون الامين وتكلم الجاهل وسكت العالم او عدم او عدم يعني العلماء بالكليه اي انقرضوا كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن من اشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل قال واخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال وقال الشعبي يعني عامر بن شراحيل وهو من علماء التابعين لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما وهذا كله من من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور قال وفي صحيح الحاكم هكذا يستخدمه ابن رجب رحمه الله التعبير او وصفة كتاب الحاكم عن المستدرك على الصحيحين وقد نبه المحقق في اول موضعين الى ان هذا الاسم غير معروف والمشهور عند اهل العلم كتاب المستدرك على الصحيحين قال وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرين يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعة إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار ومعنى يوضع يعني يهمل أو يحتقر أو يؤخرون ويقدم الأشرار وذلك لأنه الولاة والأمراء والحكام يفيدون من هؤلاء الاشرار اذ زينون لهم الأعمال وينافقون لهم في الأقوال ويهيئون لهم أسباب الحياة ورفاهيتها وربما زينوا لهم المعاصي لذلك كان هذا من علامات الساعه وفي قوله يتطاولون في البنيان قال فيه دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان ولم يكن اطاله البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه واله وصحبه واصحابه بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة قال وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان قال الحديث خرجه الإمام البخاري هكذا عندكم نعم خرجه الإمام البخاري وهذا فيه علامة ودلالة وكما ذكرت في أول الدرس أنه من الأمور التي ظلب على أهل العلم ذمها لأن فيها انصراف عن الدين وفيها الاكثار من الرفاهية وهذا كله يضر بدين المؤمن قال وخرج أبو داود يعني في سننه من حديث انس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فراى قبة مشرفة يعني عالية والمراد بالقبة يعني الخيمة إذ لم يكن في ذلك الزمان بناء القباب يعني بالبنيان وإنما المراد بها خيمة كبيرة ضربت هذه الخيمة في هيئتها وفي شكلها يعني فيها زيادة وفيها نوع من الرفاهية ليس موجودا في غيرها من الخيام قال قبة مشرفة فقال ما هذه قالوا هذه لفلان رجل من الأنصار قال فجاء صاحبها يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبله الاستقبال الذي يستقبل به غيره كأنه صد عنه لما حسه من هذا الفعل الذي قام به الرجل اذ كان قصده وغرضه من هذا الفخرة والتباهي وليس المراده يعني العمل الصالح قال فاعرض عنه فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل اي لانها كانت مصدر سوء عليه حتى انها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وهذا الحديث شاري لانه اخرجه الامام ابو داود وعلق عليه بقوله واسناده حسن قال وخرجه الطبراني اي في معجمه الكبير من وجه اخر عن انس رضي الله تعالى عنه وعنده يعني وعند الطبراني فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكل بناء واشار بيده هكذا على رأسه اكثر من هذا فهو وبال يعني المراد به التطاول في البنيان يبني الانسان من السكن بقدر ما يحتاج دون مخيلة في ذلك ودون اسراف بل مر وسيمر بنا ان افضل الاموال ما كان معينا على طاعة الله ومن الاموال التي لا فائدة منها ما وضع في البناء لانه في الغالب يكون فيه شيء من الاسراف قال وقال حريث بن السائب عن الحسن يعني البصرية رحمه الله قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان صغيرا لأن الحسن من التابعين يعني أدرك بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليهن قبل سن البلوغ في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناولوها سقفا بيده أو إنه كان يدخلها بعد أن توفي الزوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه, وصحبه والمراد به بعضها لا كلها قال وروى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم لا تطيلوا بناءكم يعني في لا البناء لان هذا يعني ليس من الخير وهذا الغرب منه تزهيد الناس في الدنيا وحملهم على ان يجعلوا الدنيا دار عبور وليست دار قرار قال وقال يزيد ابن أبي زياد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه يعني حذيفة بن اليمان لسلمان يعني الفارسي الفارسية رضي الله عنه وهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله قال لما, لما لتجعلني ملكا يعني لان ما كان يسكن فيه من دار سواء كانت من الخيام او من القصب او غيرها مما كان الناس يتخذونه بيوتا قال لا ولكن نبني لك بيتا من قصب والمراد بالقصب نوع من فروع الشجر مجوف كانوا يستخدمونه للمباني وسيمر بنا ان هو اول ما فتحت البصرة او الكوفة في زمن الصحابية الجليل عتبة بن غزوان بنيت في اول الامر من الخيام لكن تسلط عليهم السراق فبنوها من القصب الا ان القصب كثير كثيرا الاشتعال وكانوا قد ابتلوا بالحريق فبنوها بالطين وكان ذلك ايسر لهم واسلم قال ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري يعني أيضا بالقصر إذا قمت كاد أن يصيب رأسك يعني لا نرفعه عاليا وإذا نمت كاد أن يمس طرفي أي من ضيقه لا يوسعون فيه الغرف وإنما بقدر ما ينام فيها الشخص قال كأنك كنت في نفسي أي قال سلمان لحذيفة رضي الله عنه كأنك تعرف الذي في نفسي والذي أريده ثم قال وعن عمار ابن أبي عمار قال إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة, سبعة أذرع هكذا عندكم لأن النسخة التي بين يدينا فيها سبع أذرع وسبع أذرع هذا يعني لحن هذا القلم لأن المعروف أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود من حيث التذكير والتعنيف. قال نوديا يا أفسق الفاسقين إلى عين. يعني وهذا القول في الحقيقة يحتاج إلى دلاء إلى إلى دليل. لأنه قول ظاهره أنه رأي. لكن قوله أن يوصف صاحبه بأنه فاسق أو بأنه أفسق الفاسقين أمر يحتاج إلى دليل وهذه الأقوال وإن كان صاحبها أراد بها الخير لكن لا يجوز التقول خصوصا في الأمور الغيبية وفي المسائل التي فيها هنا أشار إلى أن ابن الدنيا خرج هذه الاثار كلها في كتابه قال وقال يعقوب بن شيبة في مسنده قال بلغني عن ابن عائشة حديثا او قال بلغني عن ابن عائشة قال حدثنا ابن ابي, ابن أبي شميلة قال نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في اخبية في اخبيه الشعر يعني المراد بها في بيوت الشعر التي ينسجها الناس من شعر الوبر او من شعر الغنم بيوت الشعر ولا تزال تستخدم يستخدمها الناس في البوادي قال ففشى فيهم السرق السرق يعني جمع جمع سارق اي فكان السرقة واللصوص يقتحمون البيوت وينهبون ويسرقون ما فيها فكتبوا الى عمر رضي الله تعالى عنه يعني يشكونه الحال قال فأذن لهم في, المد... فأذن لهم في اليراع والمراد باليراء يعني القصب. وقلت فيما مضى ان القصب عبارة عن نبات مجوف من الداخل نعم هذا النبات طويل مجوف من الداخل يضعونه او يغرسونه كأنه جذر قال فضنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق قال فكتبوا الى عمر رضي الله عنه يعني يعرضون عليه حالهم فأذن لهم في المدر يعني في الطين قال ونهى ان يرفع الرجل سمكه يعني سمك الطين اكثر من سبعة اذرع وقال اذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد يعني فجعلوا المسجد وهيئة المسجد كهيئة بيوتكم قال ابن عائشة وكان عطبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنه بنى مسجد البصرة بالقصب لكن لما تسلط عليهم تسلط عليهم النيران اضطروا الى ايش الى التغيير قال من صلى فيه وهو من قصب افضل من من صلى فيه وهو من لبن وهذا القول يعني قاله عتبة رضي الله عنه إن ثبت عنه فهو أيضا قول صحابيه رضي الله عنه لأن مسألة الأفضلية ومسألة الثواب الزائد كلها تحتاج إلى دليل من المعصوم قال ومن ومن صلى فيه أو أفضل من أفضل من صلى فيه وهو من لبن ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من آجر والآجر هو أصله لبن لكنه يحرق يعد من الطين ثم يحرق فإذا أحرق يعني الحريق أو النار تزيده قوة وعندين يسمى بالآجر والآجر لا يزال الناس إلى الآن الناس يستخدمونه في بنيانهم يبنون به البيوت وهو الطين المحروق قال وخرج ابن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد لكن هذا الحديث قال هو من سنن ابن ماجه وصححه ابن حبان يعني اورده في كتابه المشهور والمسمى بالأن... بالانواع والتقاسيم والذي عرف فيما بعد بسنن ابن ماجه قال ومن حديث ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها يعني أنهم يزينونها كما فعل أولئك والواقع اليوم أن الناس بنوا المساجد وصنعوا فيها كما صنعوا في بيوتهم بل ربما زينوها بأكثر وهذا مما كان قد ذهب إليه بعض أهل العلم. ويروى ذلك عن الحنفية وأنهم أخذوا بما مر من كلام عمر رضي الله عنه من أنهم يجعلون المسجد كالبيوت ولما أدخلوا الزينه على البيوت أدخلوها على المساجد وإن كان جمهور أهل العلم يكره تزيين المساجد لأنها مواطن عبادة ولأن الزينة فيها تشغل عن الصلاة ولهذا جاء في الآثار عمر رضي الله عنه أمر أن يبنى أن تبنى المساجد في الأماكن التي ينزل فيها المسلمون على لأنها تكن الناس من الحر ومن القري يعني من الشتاء ومن الصيف وتمنع عنهم وهج الشمس وسطوة الشمس ولا ينبغي ان يحمروا ولا ان يصفروا هكذا وصى عمر رضي الله تعالى عنه الناس قال وروا ابن عبد الدنيا باسناده عن اسماعيل عن اسماعيل بن وسلم عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنه عريش كعريش موسى وهذا الحديث يعد من مراسيل الحسن إن قصد به الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه فإن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ما أدرك بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صغيرا يوم أن بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده لكن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جدد بناء المسجد وأنه بناه ثلاث مرات المرة الأولى يوم أن قدم من مكة والمرة الثانية بعد فتح خيبر والمرة الثالثة بعد عودته من تبوك صلى الله عليه وآله وصحبه, وصحبه. نعم عمل عمره وما قصر ولبس الثياب ومس الأطيب مم. هذا يطعم ستة مساكين يطعم ستة مساكين لأن القصة قصة الشعري من في العمرة وفي الحج من النسك يعني هي من أعمال العمرة صحيح ويخرج بها من ويتحلل بها لكنها من النسك لأن الله تعالى يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففديه من صيام او صدقة او نسك يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح شات في مكة هو بالخيار والله اعلم نعم ايه هذا لا بأس به للحاجة نعم هذا الذي قلناه نحن انه هذا من ما يعني من من مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيقع وهذا يكون نعم ما فيه ذم اذا كان للحاجة لا ذنب فيه ولكنه دليل على ان هذا يكون يحدث في اخر الزمان قال ابنه عريشا كعريش موسى قيل للحسن وما عريش موسى قال اذا رفع يده بلغ العريش يعني انهم كانوا لا يرفعون البناء لان في رفعه نوع من السرف ثم قال رحمه الله قال الحديث الثالث قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال الحديث اخرجه البخاري ومسلم يقول لما قدم هنا الحج على رمضان مع أن رمضان شرع قبل الحج هو عند علماء العربية أن الواو لا تقتضي الترتيب أن الواو لا تقطب الترتيب لكن قد يكون هنا أيضا فيه كما يقولون نكتة, نكتة ذلك أن الحج يعني كان آخر ما شرع لأن الحج شرع في السنة التاسعة والعاشرة فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس إليه يعني وإن كان هذا متأخرا من حيث مشروعيته إلا أنه أحد أركان الإسلام التي لا ينبغي لأحد أن يتهاون فيها قال بني الإسلام هذا الحديث جاء جزء من أو مر بنا في الحديث السابق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن جزء من هذا لكن جاء في قصة جبريل وأن جبريل هو الذي أخبره أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر جبريل بأن هذه هي أركان الإسلام لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فذكر الأركان وهذا الحديث حديث بني الإسلام على خمس يعني على خمس دعائم مع أن أن شريعة الإسلام فيها أشياء كثيرة وتشريعات كثيرة تتعلق بالحياة وبما بعد الحياة لكن هذه الأركان الخمسة هي الأساس الذي يعتمد فيه على وصف الإنسان بأنه مسلم والتي يؤثر وجودها وعدمها في الحكم على الشخص خاصة الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن من نطق بهما حكمنا له بأنه مسلم حكما كما مر بنا أنه يحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين مع أنه لا يكتمل إسلامه إلا إذا أتى بالأركان الأربعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولما كانت هذه شعائر للمسلمين يتميزون بها على غيرها لذلك كانت أركانا للإسلام أركانا هامة بها يعرف المسلم وباختفائها ينتفي الإسلام ولذلك لاحظنا ان الشهادتين الله سبحانه وتعالى شرع لنا ان ننطق بهما في اليوم والليلة خمس مرات في مرتين يعني بعشر مرات وذلك من خلال الاذان بل ربما ننطق بها في كل اذان زلاث مرات اثنين في الاول وفي الاخير في قولك لا اله الا الله وكذلك الصلاة اقامتها في المساجد يعد شعيرا من شعائر الاسلام ولهذا حث النبي على ادائها في المساجد وبيّن ان من لم يؤدها في المسجد يستوجب العقوبة كما قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بحطب يحتطق ثم امر باقامة الصلاة وأخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبيان كذلك الصلاة شرعت لنا على أنها من شعائر الدين كصلاة يوم الجمعة أصبحت فرض عين على الرجال الأحرار أن من تركها وتهاون فيها يوصف بالنفاق الذي يخرج من الملة النفاق الاعتقادي من ترك ثلاثة جمع متتاليات يعني لم يصليها فإن هذا يضرب على قلبه ويختم على قلبه ويكون من الغافلين ويكون يعني من المنافقين وكذلك شرع لنا صلاة العيد فإنها من شعائر الإسلام يجتمع أهل البلد كلهم ليؤدوها في موضع واحد ومن أجل أن تظهر وتبرز أمر الشارع أن تصلى بها في خارج المساجد يعني في مصليات العيد والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له مصلى للعيد وهكذا من بعده من الصحابة رضوان الله عليهم فهذا أبو بكر رضي الله عنه وهذا عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كلهم كانوا يصلون العيد في خارج المسجد والغرض من ذلك اشهار هذه الشعيرة وإظهارها بين المجتمع كله مسلمهم وكافرهم لذلك كانت الصلاة شعيرة من الشعائر حتى إن أهل العلم يقولون لو أن الناس اتفقوا يعني أهل بلد اتفقوا على أن لا يؤذنوا فإن للإمام أن يقاتلهم لان ترك الاذان فيه اهمال لهذه الشعيره وفيه تضييع لحال المسلمين كما نرى نشاهد اليوم في كثير من البلدان تدخل البلد ولا ترى فيها احدا يعني يتميز بميزه وبزي الاسلام لأ لماذا لانهم لم يوجدوا لانفسهم الشعائر وجود المسجد في البلد دليل على أن فيها من المسلمين العدد وإقام الاذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني عليه الحكم اذا اراد ان يغزو وجهه من الجهاد وبلدا من البلدان جاء اليهم ليلا وبات عندهم فاذا سمع عند اذان الفجر نداء كف يعني امتنع عن الغزو لان هذه البلد تعتبر بلده اسلام اما اذا لم يسمع النداء اتجه وهاجم البلد لان البلد قد خلت من المسلمين وهكذا نجد بقية الاركان كاداء الزكاة هي شعيرة من شعائر الاسلام انما شرعها الاسلام ليوجد فيه هذا النوع من التكافل التكافل الاجتماعي كما يعبر عنه في هذه الازمان وفيه ايضا نوع من التواد والتراحم فإن الأغنياء لو أخرجوا زكاته ودفعوها إلى الفقراء لاغتنى المجتمع ولم يكن في حاجة بل لا يوجد فيه فقير بل إن, المشت... إن الإسلام لما شرع الزكاة حصر أهل الزكاة يعني الناس الذين يعانون ويساعدون فنلاحظ أن منهم من يعطى لفقره كالفقراء والمساكين ومنهم من يعطى لأنه يشتغل عليها حتى لا يطمع فيها ولا يختلس منها وهو العاملون ومنهم من يعطى وهم الرقيق يوم أن كان الرقيق يعطى من الزكاة لا لاجلي ان يأكله لان اكله وشربه على ونفقته واجبة على سيده وانما يعطى ليتحرر بها وليعتق نفسه بها وليشتري حريته هذا الرقيق يعطى ويعطى منها المدين الشخص الذي غلبت عليه الديون انكسر في تجارته كان هناك سبب من الاسباب التي اغرقته في الديون فيعطى من الزكاة لينقذ نفسه من هذه الديون ويردها الى اصحابها وفي سبيل الله يعني ويعطى منها المجاهدون في سبيل الله ليعد انفسهم وليخرجوا للجهاد والجهاد أيضا علامة وشعار من شعارات الإسلام هؤلاء هم أهل الزكاة ويعطى من هؤلاء المؤلفه قلوبهم وهم الذين يعني دخلوا حديثا في الإسلام يعطوا من الزكاة ليقوى إسلامهم إن شاء الله هو الدين الإسلام يشمل يشمل العبادة والمعاملة والدعائم لاحظ هي في أصلها عبادة لله هي في أصلها عبادة وإن كان لها آثار ونتائج لها علاقة بالمعاملات يعني الأصل الشهادتان أمر قلبي والصلاة فيها ظاهر اجتماعية لأن الناس يتجمعون في كل يوم من خمس مرات يتفقد الناس بعضهم بعضا ينظر هل هل جاره مريض هل جاره ما الذي حبسه عن المسجد لعله مرض لعله فاق لعله حاجة فيتفقده فهذا فيه جانب اجتماعي كبير وكذلك الزكاة فيها الجانب الاجتماعي واضح وهكذا بالنسبة للصوم وفي اصله عبادة ولذلك قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به لكن مظاهر الصوم وما يترتب عليه من امساك ومن جوع يحس الغني بجوع الفقير عندما يصوم ولذلك يرق قلبه للانفاق والاعطاء وتسمح نفسه بان يتفقد جيرانه اذا كان هو يعني حبس عن نفسه الطعام والشراب اختيارا جانبا يعني بطريق الاختيار فهذا يذكره ب الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون والذين هم يعانون من الجوع قسرا ومن هنا تطيب نفسه فينفق عليهم ويعطيهم وأما بالنسبة للحج فهذا التجمع الذي يحدث في مكان واحد والناس يؤدون عبادة واحدة لا شك إنه يوجد الترابط